إنا في خلق السماوات والأرض وقِيلَ في الليل و النهار الليل لَذِكْرَى آيَاتِ رَبِّكَ لِتُنذِرَ فَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا قَادَ جُنُوبُهُمْ وَيَسْتَفْكُّونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارُ ربنا وقد أخذيته وَمَا للظالمين من قبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عن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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقعة وقتلوا لأكفرا A o والله إن دعوت حسن سواء متأون قليل ثم ما جهنم لا يغرون لك تقل وَمَا إِنَّ دَيْنَ اللَّهِ خَيْرٌ Ule I صدق الله العظيم